بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه اجمعين التي ت ت يمكن أن وما ر في فقد ا ل ء وكيف يجب ي ع ل هي أن ت ر د د من م أجل طلبه و ا هي ا ل م س ا ف ة التي يتردد إ ل ي ه ا وقلنا إ ن الحكم يختلف باختلاف ت ي ق و ن ه لوجود الماء أ و ظنه لوجود الماء ثم تكلمنا عن الحالات التي يوهب فيها ا ل إ ن س ا ن ثمن الماء أو يوهب فيها الدلوة أ و ا ل و س ي ل ة ليستخرج بها الماء وكيف أ ن الاحكام تختلف باختلاف هذه الصور وبينا ماذا يجب عليه إ ذ ا تيقن وجود الماء في آ خ ر الوقت هل يتيمم ا ل آ ن ويصلي أ م أ ن ه ينتظر وقلنا إ ن هذا يختلف باختلاف إ د ر ا ك ه لوجود الماء ف إ ذ ا كان على سبيل اليقين ف ل و حكم و إ ذ ا كان على سبيل الظن ف ل و حكم آ خ ر وقد بينا كل هذا في الدرس الماضي والآن الأول هو وأما هو السبب الثاني من أسباب إباحة التيمم السبب الأول هو فقد الماء وأما السبب الثاني أن يحتاج, أن يحتاج إلى الماء لعطشه. إما الماء نتكلم على إلى لعطش لعطشه من أن أن يشرب يريد فقد ولو توضا به لادى به هذا الوضوء الى الحرج والضيق وعند ذلك يجوز له ان يتيمم وان يترك هذا الماء ليشرب منه واما ان يحتاج اليه ليس لان يشرب منه هو وانما ليسقي حيوانا م خ ت ر م ا معه كان كان يرتحل د ا ب ة و ا ل د ا ب ة تحتاج الى الماء ولو توضا به لعطشه ا ل د ا ب ة ف إ ن ه في هذه ا ل ح ا ل ة أ ي ض ا يجوز له أ ن يتيمم و أ ن يترك الماء لعطش الحيوان المحترم وقيد الفقهاء الحيوان ب ا ل م ح ت ر م ليخرج الحيوان الذي لا يحترم كالكلب والخنزير ف إ ن ه م ا من الحيوانات التي لا تحترم وهي في بعض الحالات يجوز قتلها الكلاب الحالات بعض في يجوز ق ت ل ه و ا ل غ ن ز ي ر يجوز قتله على كل حال وبناء على ذلك ق ي د ا ل ح ا ج ة في الحيوان أ ن يكون الحيوان محترما من الحيوانات التي لا يجوز قتلها والتي يحتاج ا ل إ ن س ا ن إ ل ي ه ا في حله وترحاله ولا يشترط أ ن تكون ا ل ح ا ج ة في الحال ف إ ذ ا كانت ا ل ح ا ج ة في, في المال فان كان سيحتاج إ ل ى هذا الماء لعطشه أ و لعطش الحيوان في المستقبل بعد يومين أ و بعد ث ل ا ث ة أ ي ا م أ و بعد ع ش ر ة أ ي ا م إ ذ ا كان مسافرا ف إ ن ه على كل هذه ا ل أ ح و ا ل يجوز له أ ن يتيمم و ا ل أ م ر يرجع أ و ل ا و أ خ ي ر ا إ ل ى التقدير و ا ل خ ب ر ة ف إ ن س ا ن يعلم إ ذ ا كان مسافرا في الصحراء ما هي ا ل أ ي ا م التي يحتاج إ ل ي ه ا ليقطع هذا السفر وما هي حاجته في كل يوم إ ل ى الماء فيقدروا م ا ذ ا يحتاجه من الماء؟ فإذا علم انه يوجد عنده ف ا ئ ض من الماء يستطيع أ ن يشرب منه و أ ن ي ش ر ب منه ا ل ح ي و ا ن ا ل م ح ت ر م ا ل ذ ي م ت و ض ا و ي ا و ض ا ويتوضا ويتوضا عند ذلك و ج ب عليه ا ل و ض و ء و ل ا ي ج و ز له ا ويتوضا ويتوضا ويتوضا ويتوضا ويتوضا ويتوضا ويتوضا و ي ت و ه ا ويتوضا ويتوضا ويتوضا ويتوضا ويتوضا ويتوضا أ ن يتيمم و أ ن يترك الماء لشربه ولشرب الحيوان الذي معه هذا هو السبب الثاني من أ س ب ا ب إ ب ا ح ة التيمم و أ م ا السبب الثالث فهو المرض وضابط المرض الذي يجوز معه التيمم ليس كل مرض يضيح التيمم و إ ن م ا هو مرض م خ ص و ص مضبوط بضوابط أ ل ا وهو المرض الذي يخاف معه من استعمال الماء يخاف م على ه ع م ن ف ع ة عضو ان تذهب م ن ف ع ة عضو من اعضائه ك أ ن يذهب ب ص ر م ث ل او أ أ ن يذهب نطقه أ و ان لا يذهب البصر ولكنه يضعف أ و أن يذهب شمه أ و يضعف أ و س م ع ه أ و يضعف لو توضا لحدث به مرض يؤدي إ ل ى إ خ ل ا ف عضو من أ ع ض ا ئ ه أ و نقصان طاقته و إ م ك ا ن ي ت ه ففي هذه ا ل ح ا ل ة يجوز ل و أ ن يتيمم بعموم قوله تعالى و إ ن كنتم مرضى ولكن ليس مجرد حصول الضيق البسيط في الوضوء يبيح ل ل إ ن س ا ن التيمم فلو كان ا ل إ ن س ا ن يقول والله أ ن ا لو ت و ض أ ت بالماء البارد ل ا س ا ب ن ي شيء من الزكام م ما م شيء بسيط يودي ي جدا هذا ا إلى ل ت وعند ل له التيمم الذي يبيح له التيمم المرض الذي ا يجيخ يجيخ ينهب ف ة العضو أو ي ه ا ع ن ذلك نتيمم ق و أمور أوجب وجعل للوضوء وهو ل الله علينا عليها بدلا ألا ل هذه حفاظ ا ونحافظ على هذه الاعضاء وهذه الحواس التي أ و ج ب الله علينا الحفاظ عليها قال الله تعالى وإن كنت على كنتم مرضى وإن أو سفر او جاء احد منكم من الغائط الى اخر ا ل آ ي ة قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما نزلت اي هذه ا ل آ ي ة في المريض ي ت أ ذ ى بالوضوء وفي الرجل اذا كانت به ج ر ا ح ة في سبيل الله او القروح والجدري فيجنب فيخاف ان اغتسل ان يموت ف ي ت م ف ي خ ا ف ان ان اغتسل ي م و ت اي أن أ يزداد مرضه ومن أن وعند يزيد يؤدي ضرر زرحه وعند ذلك يؤدي به هذا ذلك إلى ل ا و ت ج ل هذا أ ب القبيل ح ا ل تعالى له التيمم ل ه هذا ا ومن بطء ا ل ب ر يفترض ان ا ل إ ن س ا ن لا يموت ليس من الضروري أ ن يموت كما ذكرنا ولكنه إ ذ اذا خاف العدو فعت على من فعت يتيمم و إ خاف على نقصان م ن ف ع ت العضو ي تيمم و إ ذ ا خاف الموتى تيمم من باب أ و ل ى وليس هذا فقط بل لو خاف من ت أ خ ر شفائه ويعلم أ ن ه لو تيمم لشفي من مرضه ب ث ل ا ث ة أ ي ا م ولكنه لو توضا بالماء ل ت أ خ ر بدء برئه إ ل ى ع ش ر ة أ ي ا م مثلا أ و إ ل ى خ م س ة أ ي ا م أ ي ت أ خ ر شفاؤه بسبب وضوئه قال الحالة في أيضا ي هذه ج ويبيح ز له أن ت ي م م دعوه لأنه الآن مريض ويبيح له مرضه التيمم وكذلك ط البرئ أ ن ه عامل آخر مساعد في إباحة التيمم آخر في و ك يباح له التيمم ليس بالمرض الذي يفضي إ ل ى ذهاب م ن ف ع ة العضو وليس بسبب بطء ا ل ب ر ئ يباح له التيمم إ ذ ا لم يخف هذا و إ ن م ا خاف من ع ل ا م ة تظهر في أ ع ض ا ئ ه فيما لو استعمل الماء في عضو ظاهر من أ ع ض ا ئ ه كما لو كان الماء شديد ا ل ب ر و د ة وكان الجو أ ي ض ا شديد ا ل ب ر و د ة بحيث لو استعمل ا ل إ ن س ا ن الماء في يده ل أ د ى هذا إ ل ى ظهور علامات في جسده وهو ما عبر عنه الفقهاء بالشين الفاحش في العضو الظاهر للشين الفاحش في العضو الظاهر لو استعمل الماء في وجهه ل أ د ى ه ذ الى احتباس الكم ي في وجهه وظهور علامات تشوه ي وجهه الله تعالى ما أ م ر ه بهذا وخفف عنه ف أ ب ا ح له التيمم ف إ ذ ا خاف الانسان على عضو ظاهر من أ ع ض ا ئ ه أ ن يصاب ب ع ل ا م ة تؤدي إ ل ى تشويه هذا العضو فعند ذلك يجوز له أ ن يتيمم بخلاف ما لو كان العضو باطلاً قبل مما لا يراه من قبل الناس من كأن كان, في مثلاً أو كان في بطنه فانه ي صدره م ث ل ً أو ك ا في ب ط ن في هذه ا ل ح ا ل ة ما يباح له التيمم من أ ج ل خوف ظهور علامه في جسده ف إ ذ ا تلخص معنا ا ل آ ن ثلاث حالات ا ل ح ا ل ة ا ل أ و ل ى أ ن يخاف على م ن ف ع ة العضو ا ل ح ا ل ة ا ل ث ا ن ي ة أ ن يخاف بطء البر ا ل ح ا ل ة ا ل ث ا ل ث ة أ ن يخاف الشين ا ل ف ا ح ش في عضو ظاهر من أ ع ض ا ئ ه في هذه الحالات الثلاث يجوز للانسان أ ن يتيمم ويترك الوضوء هناك ح ا ل ة ر ا ب ع ة ليست ح ا ل ة م ر ض ي ة و إ ن م ا قد تفضي إ ل ى المرض أ ل ا وهي ح ا ل ة ش د ة البرد إ ذ ا كان البرد شديدا ولم يجد ا ل إ ن س ا ن نارا يثخن به الماء وكان يعلم إ ذ ا اغتسل أ و توضا بهذا الماء البارد سيفضي و ف به وضوءه إ ل ى المرض عند ذلك أ ن ز ل الفقهاء هذا البرد الشديد الذي قد يفضي إ ل ى المرض م ن ز ل ة المرض والاخذ في ذلك ما رواه أ ب و داود وصححه الحاكم وابن حبان أ ن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه ت ه م م عن ج ن ا ب ة ل خ و فلما ا ه ل ا ك ن ل ب ر د وأقره ر س و ل ا ل ل ه صلى الله عليه وسلم على ذ ل ك ت ه م م من ن ا ل ج بخوف ة ش ي ة البرد ا ب ه ب ا ل ت م م م ف ل ا رجعوا إلى ا ل ن ب ي صلى ا ل ل عليه وسلم ه و ب ر ن و ا له ه ذ ا أ ق رسول ر الله صلى الله عليه وسلم على م ر الله الله رضي ا ا ل ل ه عنه ع ما فعله فجل ذلك ا ع ى أن ن ا ا ل إ إ ذ ا خاف من البرد أ ن يفضي به إ ل ى المرض عند ذلك ينزل البرد م ن ز ل ة المرض ويبيح ل ل إ ن س ا ن أ ن يتيمم و ا ل أ ص ل في هذا الموضوع الحديث الذي أ ق ر به النبي صلى الله عليه وسلم عمرا على ما فعل ه منها فإذا الآن صار عندنا أربع حالات ثلاث منها حالات مرض والرابعة حالة حالة المرض الحالات الثلاث الأولى أربع مرض تشبه أ ن يخاف على م ن ف ع ة العضو عند ذلك يجوز له أ ن يتيمم ف إ ذ ا خاف على م ن ف ع ة عضو ولم يخف ا على م ن ف ع ة ب ق ي ة الاعضاء يتوضا في ب ق ي ة الاعضاء ويتيمم عن هذا العضو الذي يخافه أ ن تذهب منفعته بسبب الوضوء ي على ن ي افتراض أ ن ه خاف على بصره منعه ا ل أ ط ب ا ء من استعمال الماء في وجهه خ ش ي ة على بصره في حالات ك ث ي ر ة يجري الانسان ع م ل ي ة ج ر ا ح ي ة في عينه يمنعه الطبيب من كثير من التصرفات فلنفترض في فإذا في الطبيب قال له إياك أن أن إياك الماء هذا أعضائه عينك ليس يتئمم تأتي تستعمل الماء في عينك. ما في معنى عن الماء في عينه. لكنه لم ك من غ س ل وجهه وكان غسل وجهه لا يؤثر على عينه عند ذلك يغسل وجهه ويتيمم عن عينه إذا قالوا الفقهاء لا تمثل وجهك إياك أن تمث عند ويمسح عن بكل、الأعضاء. ف إ ذ ا قلنا يجوز ل ل إ ن س ا ن أ ن يتيمم خ ش ي ة ذهاب م ن ف ع ة عضو من أ ع ض ا ئ ه فليس المراد أ ن ه يتيمم عن كل أ ع ض ا ء الوضوء و إ ن م ا يتيمم عن هذا العضو الذي يخاف من الوضوء أ ن تذهب منفعته فلو في في الماء كل الحال الحالات المرضية ذلك له هو حدث جسده عند أنه أن منع من استعمار الماء في كل كما هو الحال في بعض عند ذلك يجوز له أن يتيمم بعض يجوز عن كل أ ع ض ا ئ ه ويكون وضوءه صحيح وتكون صلاته ص ح ي ح ة ف إ ذ ا ا ل م س أ ل ة تختلف باختلاف ا ل ح ا ل ة ا ل م ر ض ي ة التي يمر بها الانسان فإذا حالة أولى أن يخاف منفعة حالة ذهاب من التقصيد الذي ذكرناه الحالة الثانية يخاف البرئ الحالة الثالثة أولى على عضو أن يخاف الشين في بطء الباحش وشدة ظاهر التي قال د تفضي إلى م منزلة ر ض تنزل الامام م ر ض ويجوز ل ل إ ن س ن ع ه أن ي ت م م ك النووي ف ع عمرو ب العاط الله تعالى عنه رضي أ ر ه عليه الله عليه النبي صلى س ل قال الإمام ل م ا ن و و رحمه الله و إ ذ ا امتنعت س ع م ا ل ه في عضو يفترض أ ن ه امتنعت س اعماده مائه في عضو من أ ع ض ا ئ ه في وجهه مثلا أ و في يديه أ و في ر أ س ه أ و في رجليه امتنع استعمال الماء وطبعا نحن حددنا هذه الاركان الاربعه ك ا ا ن ر ة غسل ل ا و ج و ا لان ي ي د ن ومسح ل ر ي ج ل الوضوء لا يصح بدونها اما لو كان الامر س ن ة من السنن مثلا هذا ما يحتاج الى تيمم لانه يجوز للانسان ان يتركه اصلا ويكون وضوءه صحيحا فاذا امتنع الماء في امتنع امتنع امتنع امتنع الماء عضوين إ م ا أ ن يكون على هذا العضو ا ا ت ر ج ب ي ر ة و إ م ا أ ن لا تكون عليه ج ب ي ر ة ف إ ن كانت عليه ج ب ي ر ة ف س ي أ ت ي معنا تفصيل أ ق و ا ل الفقهاء في أ ب و ر ا ل ج ب ي ر ة واما إ ذ ا لم تكن عليه ج ب ي ر ة كما لو قاله الطبيب اياك أ ن تستعمل الماء في عينك أ و إ ي ا ك أ ن تستعمل الماء في يدك ل أ ن ه يؤدي بها إ ل ى التلف ماذا يعمل قال يجب عليه ان يغسل الصحيح وان يتيمم عن ا ل ج ر ي ش او عن المريض الذي لم يستطع ان ي ت ع م ل الماء نعم قال النووي واذا امتنع استعماله في عضو ان لم يكن عليه سافر وجب التيمم اي ج ب التيمم عن هذا العضو واما ب ق ي ة الاعضاء قال وكذا غسل الصحيح على المذهب والذليل على ذلك ما رواه أ ب و داود وابن ح ب ا ن من حديث ع م ر بن العاص في ر و ا ي ة لهما أ ن ه رضي الله تعالى عنه غسل معاصفه و ت و ب ا وضوءه ل ل ص ل ا ة ثم صلى بهم غسل معاصفه أ ي غسل ا ل أ م ا ك ن التي يستطيع غسلها والتي لا يخاف من غسلها ش د ة البرد غسل و ت و ض أ وضوءه في ا ل ص ل ا ة ولكنه لم يستطع أ ن يغسل كل جسده من أجل الجنابة أجل خوفا من ش د ة ا ل ب ر س فغسل ما استطاع غسله مما لا يؤدي به إلى الى ض وتوضأ وضوءه الوضوء ر ر لأنه أن للصلاة ما كان يخاف من الوضوء أن يؤدي به إ الضرر ومع بهم تيمم الأماكن بعد عن يستطع ذلك صلى بهم بعد أن تيمم عن التي لم يغسلها بالماء أن روى ابو داود وابن حبان من حديث عمرو بن العاص في ر و ا ي ة لهما انه غسل معاطفه و ت و ض أ وضوءه للصلاه ثم ط ل ى بهم قال البيفقي في سننه معنى ا ه م معنا ع ن هذا الحديث أ ن ه غسل ما أ م ك ن ه وتوضا أ وتيمم ب ق ي غ س ل ما أمكنه ه من جسده وهذا ت و و و ض ض ء للصلاة لأن ه معنى ا يضره و قول النبي صلى الله عليه وسلم إ ذ ا أ م ر ت ك م ب أ م ر فاتوا منه ما استطعتم و إ ذ ا نهيتكم عن شيء فانتهوا ونحن أ م ر ن ا بالوضوء و أ م ر ن ا بالغصن س س ل ل و ا م لا يسقط بالمعشور وكلكم تعرفون هذه ا ل ق ا ع د ة ا ل ف ق ه ي ة فهذا لو ل ن يكن عندنا هذا التقطيل الذي ذكره ا ل إ م ا م النووي لكان ي ك ف ي ن ا هذا الحديث وهذه ا ل ق ا ع د ة ف إ ذ ا كان الانسان يخاف من الوضوء في عضو من أ ع ض ا ئ ه يخاف من المرض في هذا العضو ف ا ل ق ا ع د ة ا ل ف ق ه ي ة والحديث النبوي الشريف يدلان على أ ن ه يجب علي أ ن ي غ ت ل ب ق ي ة ا ل أ ع ض ا ء و أ ن يتيمم عن هذا العضو الذي يخاف من الوضوء معه ف إ ذ ا ا ل أ م ر لو لم يكن فيه هذا التفطيل ا ل ت ق ي ق ف إ ن قواعد ا ل ش ر ي ع ة ا ل ع ا م ة تدل عليه ولكن قواعد ا ل ش ر ي ع ة دلت عليه ودلت عليه أ ي ض ا الحوادث ا ل ج ز ئ ي ة ك ح ا د ث ة عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه نحن نعرف أ ن الترتيب ركن من أ ر ك ا ن الوضوء وذلك ل أ ن المتوضئ يغسل أ ر ب ع ة أ ع ض ا ء م ت ب ا ي ن ة يغسل وجهه ويديه إ ل ى ا ل م ر ت ق ي ن ويمسح ر أ س ه ويغسل رجليه إ ل ى الكعبين فاعضاؤه الأرب... ا ل أ ر ب ع ة م ت ب ا ي ن ة والترتيب واجب بينها ولكن الجنوب هل يوجد عنده أ ع ض ا ء يجب غسلها و أ ع ض ا ء لا يجب غسلها الجواب لا يجب عليه أ ن يغسل كل جسده إ ذ ا فجسد الجنب كالعضو الواحد ولذلك لا ترتيب في غسل الجنب و ب ا ل ن س ب ة لجسده والترتيب الذي ذكرناه من إن أ ن ه ي ب د أ بشقه ا ل أ ي م ن ثم بشقه ا ل أ ي س ر ثم يبيط ا ل م ا على جسده هذا ترتيب ا مندوب وليس ركنا في اركان الغسل فلو أ ن ه غسل جسده من رجليه يصح غسله ولو أ ن ه غسل من ر أ س ه يصح غسله ولو اغتسل على اي ك ي ف ي ة كان فغصنه صحيح المهم ان يفيض الماء على كل جسده اذا ب ا ل ن س ب ة ل ل م ت و ض ع الترتيب ركن و ب ا ل ن س ب ة للجنوب جسده كله كعضو واحد وبناء على هذا اذا اراد ا ل م ت و ض ع ان يتيمم لعضو من الاعضاء لا يستطيع ان يستعمل فيه الماء قال هذا يجب عليه أ ن يرتبه ف إ ذ ا كانت ا ل ج ر ا ح ة مثلا ً بيده أ و كان الخوف من المرض أ و من بطء البرء كان في يده و أ ر ا د أ ن يتيمم عن يده ف إ ن ه يغسل وجهه كما ذكرنا ل أ ن وجهه لا شيء به الركن الثاني من أ ر ك ا ن الوضوء هو غسل اليدين قال عند ذلك ج ب عليه أ يذهب ت م م ي ويتيمم عن أنه الآن يجب عليه أن يغتل يديه ف إ ذ ا لم يتمكن من غسلهما لا بد أ ن يفعل البدل عن الوضوء أ ل ا وهو التيمم فيتيمم عن يديه وبعد ذلك يمسح ر أ س ه ويغسل رجليه هذا إ ذ ا كان ا ت ي م م في كلتا يديه ف إ ذ ا كان في يد و ا ح د ة غسل اليد ا ل أ خ ر ى و ت ي م م عن اليد المريضه فاذا إ ذ إ كان ا ل إ ن س ا ن الذي يريد أ ن يتيمم كان يريد أ ن يتيمم في الوضوء ل ج ر ا ح ة بيده أ و لمرض بها ف إ ن ه يجب عليه أ ن يعطي التيمم الترتيب نفس المكان الذي ي أ خ ذ ه لو كان يريد أ ن ي ت و ض أ لا بد من الترتيب و أ م ا إ ذ ا كان يريد أ ن ي ت و ض أ عن جنابه يريد أ ن يغتسل للجنابه ولا يتمكن من غسل بعض المواضع ف جثته لمرض أ و لشده برج مثلا فكما ذكرنا يغسل الاماكن السليمه ويتيمم لكن هل يوجد هنا ترتيب لا يوجد هنا ترتيب لان جسد الجنب و كالعضو الواحد وبناء على ذلك يجوز له ان يتيمم وبعد ذلك يغسل الصحيح, ويجوز له أن يغسل الصحيح وبعد ذلك يتيمم فلا ترتيب بينهما بالنسبه للجنب قال الامام النووي رحمه الله تعالى ولا ترتيب بينهما أ ي بين التيمم وغسل الصحيح للجنب وكذلك الحائض و ا ل ا خ ت س ا ل ا ت ا ل م س ن و ن ة ل أ ن التيمم بدل عن غسل العليل والمبدل أي جهد ا لا ج ن ب ل يجب فيه الترتيب كذلك بدله ف إ ن كان محدثان اي حدثا أ ص غ ر ف ا ل أ ص ح اشتراط التيمم وقت غسل العليل فإن جريح عضواه هذا الكلاب كله لو جرح له واحد فإن عضوا و ا ح د ف إ ن جرح ع ض و ا كان حدثت جراحه ة ب وجراحة ب ر ا ح ة ب و ج ه ه وجراحه ة ب ر ج قال هذا ي ج بيده ع ل ه تيممان كانت ي إذا الجراحة ب ه وبرجه فإنه يغسل وجهه وبعد ذلك يتيمم عن يده رأسه وبعد وبعد ر ج عن عن يغسل يتيمم يمسح ذلك ذلك ل يتيمم ثم وقلنا هذا ل أ ن الترتيب واجب و أ م ا التيممان ف ل أ ن كل عضو مستقل عن العضو ا ل آ خ ر ونصله ع ب ا د ة ق ا ئ م ة بذاتها وبناء على ذلك لا بد لها من بدل وهذا البدل هو التيمم فوجب عليه التيممان فإذا كان على العضو كالجبيرة. فإذا ساتر كالجبيرة ف إ ذ ا كان على العضو ساتر ك ا ل ج ب ي ر ة فلها حاله إ م ا أ ن ه يتمكن من نزعها دون أ ن يصيبه ضرر وإما أنه لا يتمكن من لا نزعها أنه فهذا إ ذ ا تمكن من ن ز ع ا دون أن يرحقه ضرر ه ف يجب عليه نزعها حتى يتوضا ل أ ن الوضوء اصل ولا يعدل عنه إ ل ى التيمم إ ل ا عند خ ش ي ة الضرر ف إ ذ ا لم يكن هناك ضرر فلا يجوز له أ ن يتيمم عنها ويجب عليه أ ن يرفعها و أ ن ي ق ت ل هذا العضو خ ل ا ص ا لما يفعله كثير من الناس ن ج د ه تصيبه ج ر ا ح ة ب س ي ط ة في ي ن ه لا ق ي م ة لها أ ص ل ا و إ ن م ا هي أ و ه ا م ه يلف يده بالقماش وربما لف يده معها ما يلف ا ل أ ص ب ع الذي أ ص ي ب بالجراحه وربما لف يده ويلف ما شاء من ج س د ي ولا يبالي هذا وضوءه ناقص ولا يجوز له أ ن يتيمم ومن ثم لا يجوز له أ ن يصلي حتى يفك هذه ا ل ن ف ا ف ه و ي ت و ض أ وهذا ما نراه في غالب الناس اليوم يظن افضل ح د منهم أصلاً لا يتيممون أصلاً ما, يتيممون ما يعرف أ ن ه يجب عليه أ ن يتيمم بدلا عن هذا العضو الذي لم يتمكن من غسله ف إ ن ه يلف يده وبعد ذلك ما يتيمم عنها هذا يتيمم فيما لو كان عنده شيء من العلم لكن الواجب الذي يجب عليه أ ن يفعله إ ذ ا كانت ا ل ن ف ا ف ة لا يضره نزعها ف إ ن ه يجب عليه أ ن ينزعها وعند ذلك ي أ ت ي التفصيل الذي ذكرناه سابقا مكان الجرح سواء كان صغيرا أ م كان كبيرا يغسل الصحيح ويتيمم عن الجريش على الترتيب والتفصيل الذي ا ذ ك ر ن هذا إ ذ ا كان يمكنه إ ز ا ل ة ا ل ل ف ا ف ة أ و ا ل ج ب ي ر ة دون أ ن يلحقه أ ي ضرر أ و أ ذ ى و أ م ا إ ذ ا كان يلحقه بذلك الضرر و ا ل أ ذ ى ف ا ل إ س ل ا م لم يامره بفك ا ل ج ب ي ر ة قال يبقي ا ل ج ب ي ر ة على يده ف إ ن كان ك ج ب ي ر ة لا يمكن نزعها غسل الصحيح إ ذ ا كانت ا ل ج ر ا ح ة على يده ن ف ت ر ض أ ن ه ا م و ج و د ة من رؤوس ا ل أ ص ا ب ع إ ل ى منتصف الساعد ف إ ن ه يغسل ا ل ب ق ي ة ا ل ب ا ق ي ة من منتصف الساعد إ ل ى ا ل م ر ف ق ه ذ ا يجب وبعد ذلك يتيمم أسوى ذلك المكان الذي عن غ ل هذه بالماء وزيادة على ل ل ك يجب ي ع أن يجب ن ح هذه ا ل ي ر ة بالماء فإذا إذا كان ا على ل ع ض و لفافة أ و جبيرة لا يمكنه أ ن ينزعها ولو نزعها ل أ د ى نزعها إ ل ى ضرر بسبب مرضه ف إ ن هذا ا ل إ ن س ا ن يجب عليه ث ل ا ث ة أ ش ي ا ء يجب عليه أ ن يغسل ا ص ح ي ح ا و أ ن يمسح على الجريح اي فوق ا ل ج ب ي ر ة وبعد ذلك يتيمم عن هذا المكان الذي لم يتمكن من غسله لوجود ا ل ج ب ي ر ة عليه طور أبو داود والدار وقال قطني رجاله عن جابر في المجوج فدخل الماء شجته ان ه ثقاث ع ج النبي ب ر في ا م احتلم الماء فمات س ج ج شجته و واغتسل الذي فدخل ا ل ن صلى الله عليه وسلم قال انما كان ف ي ه ان يتيمم ويعصب على ر أ س ه خ ر ق ة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده ويغسل الامور التي سائر جسده فهذه الأمور الثلاثة التي ذكرناها فهذه ليست من اجتهادات الفقهاء وليست من أ ه و ا ئ ه م و إ ن م ا هي من شرع النبي صلى الله عليه وسلم أصابه بذلك الضرر وثار عليه جرحه وما فلما رجعوا الى النبي صلى الله عليه وسلم و أ خ ب ر و ه بالخبر عنفهم النبي صلى الله عليه وسلم ويروى أ ن ه قال لهم قتلوه قتلهم الله فلا فإنما سألوا لم يعلموا العليه السؤال شفاء إذ وهنا في الحديث الذي رواه أ ب و داود والدار قطني ب إ س ن ا د رجاله ثقات عن جابر أن انما ل ب ي عليه صلى الله ل و س ق ل إنما كان يكفيه أ ن يتيمم أ ي عن المكان الذي فيه ا ل ج ر ا ح ة ويعصب على ر أ س ه خ ر ق ة ثم ي م ت ح عليها ويغسل سائر جسده إ ذ ا هو م أ م و ر ب ث ل ا ث ة أ ش ي ا ء أ ن يغسل ا ل ص ح ي ح ة و أ ن ي م ت ح فوق الجبيره و أ ن يتيمم عن المكان الذي لم يصبه الماء ف إ ذ ا تيمم هذا الرجل الذي أ ص ا ب ت ه الجراح ة وتيمم عنها غسل الصحيح ومسح على الجبيره وتيمم عن العضو الجريح تيمم للصلاه الظهر مثلا ف إ ذ ا جاءت صلاه العصر ماذا يعمل وضوءه ناقص وغسله للجنابه ناقص وصلاته التي صلاها صلاها بوضوء وتيمم بوضوء للمكان الذي استطاع أ ن يتوضا به وبتيمم عن المكان الذي لم يستطع أ ن يتوضا به ف إ ذ ا جاء ا ل ص ل ا ة العصر ماذا يعمل قال يجب عليه في هذه الحاله ان يتيمم ل ل ف ر ض الثاني بأننا كما نعلم التيمم لا يستباح به أكثر نعلم من الإنسان من النوافل كما التيمم لا ما شاء ويستبيح فريضة به فاذا تيمم الانسان ط ه ا ر ة ض ع ي ف ة ليست الوضوء و ط ه ا ر ة ا ح ت ي ا ط ي ة وليست ط ه ا ر ة أ ر ض ي ة و ط ه ا ر ة ف د ل عن الوضوء لا نلجا إ ل ي ه ا إ ل ا بظروف خ ا ص ة وهي تبيح ا ل ص ل ا ة ولا ترفع الحدث كما سنتكلم بعد قليل وبناء على ذلك إ ذ ا تيمم ا ل إ ن س ا ن ب ص ل ا ة الظهر مثلا وصلى ص ل ا ة الظهر ف إ ن ه لا يستطيع بهذا التيمم أ ن يصلي الصلوات الاخرى كما هو الحال في الوضوء على ما ذكرناه في الدروس ا ل س ا ب ق ة وكما تكلمنا عنه في درس الحديث لا التيمم ما ي س ت ب ح به إ ل ا ف ج و ة و ا ح د ة ف إ ذ ا تيمم ل ص ل ا ة الظهر لا بد أ ن يتيمم ل ص ل ا ة العصر ونحن المتوضع ذكرنا أن أن بين أن بين قد إذا يرتب يرتب الأعضاء الأعضاء عليه عليه تيمم بعضو يجب أن يرتب بين يجب و أ ن الجنب و إ ذ ا أ ر ا د أ ن يتيمم عن عضو قتل كل جسده إ ل ا مكانا صغيرا لم يستطع أ ن يغسله فتيمم عنه ف إ ن هذا لا ترتيب فيه إ ن شاء تيمم ثم اغتسل و إ ن شاء اغتسل ثم تيمم في هذه ا ل م س أ ل ة إ ذ ا تيمم في ص ل ا ة الطهر وكان متوضئا أ و جنبا و ثم أ ر ا د أ ن يتيمم ل ص ل ا ة العطش وهو لم يحدث ما أ ح د ث ه أ ي أ ن وضوءه لم ينتقد ما عمل حدثا هو على ط ه ا ر ة الظهر التي ت و ض أ فيها وتيمم يوجد عندنا خلاف بين إ م ا م النووي والامام الرافع في هذه ا ل م س أ ل ة وهي من المسائل التي خالف بها النووي الرافعي فمن كان منكم يجمع هذه المسائل تجلس هذه ا ل م س أ ل ة إ ل ي ه ا قال ا ل إ م ا م الرافعي رضي الله تعالى عنه بناء على ما ذكرناه من وجوب الترتيب في المحدث وعدم وجوب الترتيب في الجنب و قال ف إ ن تيمم لفرض ثان ي تريد أ ن نستدي العصر لا بد له من ان يتيمم م ر ة ث ا ن ي ة ل أ ن التيمم ما يستباح به إ ل ا ف ر ي ض ة قال ف إ ن تيمم لفرض ثان ي ولم يحدث ما كان قد ا ح د ث لم يعيد ا لم ج ن و ب غسلا ا يعيد غسل ا ل أ ع ض ا ء التي غسلها هذه ا ت ف ع ل ح د ث عنها بالنسبه للجنوب بما ان جسده ق ط ع ة و ا ح د ة اي مكان يغسل يرتفع عنه الحدث فلو ان انسانا جنبا و ذهب الى الحمام ليغتسل من ا ل ج ن ا ب ة فغسل يده وقال نويت رفع الحدث الاكبر عن هذا العضو ط ه ر ت يده ق ا ر ت ط ا ه ر ة ليست م ت و ق ف ة على عضو اخر ما في ترتيب ب ن اعضاء الجنوب فلو غسل رجل الى ركبته مثلا قال نويت رفع الحدث عن هذا ارتفع حدثه. فلو غسل كل جسده إ ل ا ر أ س ه قال ما أ ر ي د أ ن أ غ ت ل ر أ س ي ا ل آ ن لو رفع الحدث عن كل جسد ي ر ت ك ى الحدث عن جسده ف إ ذ ا كان في ر أ س ه ج ر ا ح ة كما ذكرنا قبل ق ر ي ب وتيمم عن ر أ س ه وصلى ص ل ا ة الظهر ج ا ء ا ل ص ل ا ة العصر هل يجب عليه ان ي غ ت ل مرة ثانية جسده ليش ي غ ت ل جسده ل إ ش د ا ع ي ل ه والحدث ا ت ف ع عن جسده بقي شيء واحد و انه تيمم عن ر أ س ه ل ص ل ا ة الصبح الا ن يتيمم عنه م ر ة ث ا ن ي ة ل ص ل ا ة العصر وهو لم يحدث حتى يوجب عليه الوضوء وبناء على ذلك ف ي هذا ه التيمم قال الرافعي فاذا لفرض يفترض ثان الجنوب غسلا والمتوضي قال ويعيد المحدث ما بعد ان الجراحة تيمم كانت يحدث يعيد طيب ويعيد عليله ولم لم نحن قلنا بعد بيده إ ن ه يغسل وجهه ف إ ذ ا وصل إ ل ى يديه تيمم عن يده ثم يمسح ر أ س ه ثم يغسل رجليه ا ل إ م ا م ا ل ر ا ف ع رحمه الله تعالى قال ما دام تيممه في يديه قد بطل إ ذ ا يبطل ما بعد يديه من مسح ا ل ر أ س وغسل الرجلين وبناء على ذلك يتيمم ل ص ل ا ة العصر عن يديه ثم يجب عليه ان يرتح راسه و ي غ ت ل للبيت ب ا حتى يكون و ض و ء ه مرتبا هذا اذا لم يحدث اما اذا احداث ترجع ا ل م س أ ل ة من جديد يغسل السليم ة ويتيمم عن الجريح اما اذا لم يحدث حدث قد ارتفع وبالنسبه لراسه حدث راسه قد ارتفع في ص ل ا ة الظهر و ب ا ل ن س ب ة لرجليه حدث لديه قد ارتفع وبالنسبه لديه, لديه تيمم معا هما قلنا ا ل ظ ه ر جاءت ص ل ا ة العصر أ ر ا د أ ن يتيمم ث ا ن ي ة تيممه ا ل أ و ل يعتبر قد انتهى ل أ ن ه صلى به ف ر ي ض ه إ ذ ن هو ا ل آ ن يجب عليه أ ن يتيمم طيب كيف يتيمم معنى ذلك أ ن ا ل أ ع ض ا ء التي وراءه ليست ص ح ي ح ة ل أ ن الترتيب ركن من أ ر ك ا ن الوضوء كما ذهب إ ل ي ه الرافع فقال الرافع ب ا ل ن س ب ة للجنوب يتيمم ولا شيء أ عليه عن العضو ا ل ج ر ح ل أ ن لا تلتيب الجنوب أما الرجل الذي كل أجل الصلاة أعضاء أما وكان أصغار السابق يتيمم وحدثت يتيمم التي تجيء وراء العضو الذي تيمم بين يريد ليس يجب عليه يغسل أكبر أن من وبعد الأعضاء العضو عنه الرافع وراء هذا ذلك الذي حدثه حدث هناك فقال حتى الإمام、الرافل. الذي اختار وقيل ضعف ا ل ر ا ف ع قولين اخرين موجودان في المذهب ضعفهما الرافعي القول الاول وقيل ي س ت أ ن ف ا ن الجنب و يعيد غسل اعضائه والمحدث يعيد غسل اعضائه ه ذ ا قول ضعيف ا ت ف ا ق البقاء عندنا الجنب و غسل ج س د ه وارتفعت عنه ا ل ج ن ا ب ة لماذا يعيد غسله ما ي ع ي د غسله وقيل قول ثالث ضعفه ايضا الرافعي المحدث كجنود أ ي أ ن ه لا يجب عليه إ ل ا ت ي م م فقط و أ م ا مسح الراس وغث الرجلين فقد ارتفع عنهما الحدث ا ل إ م ا م النووي رحمه الله تعالى قلت قلت الثالث أصحه والله أعلم فخالف بذلك الإمام النووي الإمام الرافعية رضي الله تعالى هذا أفحه عنهما قلت هذا الثالث رضي اصح والله اعلم فيعيد كل منهما التيمم فقط لان الحدث قد ارتفع عن ب ق ي ة الاعضاء والتيمم هنا ل ل ض ر و ر ة وبناء على ذلك يعيد التيمم فقط ولا يعيد غسل الاعضاء التي غسلها لصلاه ا ل ض ه ر مثلا وبذلك نكون قد انتهينا من اسباب ا ب ا ح ة التيمم وانا قد ذكرت لكم في الدرس الماضي ان بعض الفقراء عدها س ب ع ة اسباب و ا م ا م النووي هنا ذكر ث ل ا ث ة اسباب والسبب في هذا هو ان الاسباب يتداخل بعضها مع بعض فمن توسع فصل ومن ا خ ت ص ر اجمل والان نريد ان نتكلم ع ل ى ك ي ف ي ة التيمم ونتكلم اولا ع ل ى الكيفيه وبعد ذلك نتكلم ع ل ى الاركان قال ا ل إ م ا م النووي رحمه الله تعالى يتيمم بكل تراب طاهر حتى ما يداوى به لقول الله تعالى ف ت ي م م و ا صعيدا طيبا قال عبد الله بن عباس ترجمان ا ل ق ر آ ن الصعيد هو التراب والطيب هو الطاهر تيمموا صعيدا طيبا أ ي ترابا ط ا ه ر وقيل ا ا عندنا اسم جنت لا واحد له. مثل انسان اسم جنس لا واحد له. مثل لساء اسم جنس لا واحد ل له مثل له مثل له لفظه ت ر ب جنت جنس جنس من و عندنا قول ضعيف ان التراب جمع وليس اسم جنس واحده ترابه فقولنا تراب شمع لترابه ه هذا طيب ينبني ماذا اسم الخلاف ان قلنا انه اسم جنت او قلنا ن على او جمع ماذا ينبني على هذا الخلاف قال ينبني عليه شيء كثير لو أ ن رجلا قال لزوجته أ ن ت طالق بعدد التراب ف إ ذ ا قلنا وقد يقع مثل هذا كما وقع في زمن الصحابه حينما قال الصحابة لزوجته انها طالق بعدد نجوم السماء إن ن ق ل ان إ التراب ا م جن ففي هذه ا ل ح ا ل ة يقع ف ل ق ة و ا ح د ة و أ م ا إ ن قلنا إ ن ه جمع ففي هذه ا ل ح ا ل ة يقع عليها ثلاث طرقات وتعتبر بائنا منه ل أ ن ه أ ر ا د بذلك الجمع أ ر ا د أ ن يوقع عليها ثلاث طرقات فهذا الخلاف ينبني على فهم معنى ك ل م ة التراب هل هي اسم جن أ و هي جمع ترابه فان قلنا إ ن ه ا جمع وقال لزوجته ذلك الكلام تطلق زوجته ثلاثا والطلاق الثلاث يقع د ف ع ة و ا ح د ة ب إ ج م ا ع علماء ا ل أ م ة ومن ف ت ى بغير هذا فقد خرق الاجماع واعتدى على شرع الله تعالى اجمع علماء ا ل أ م ة على أ ن ف ل ا ق الثلاث يقع ثلاثا وهذا ما عليه المذاهب ا ل ا ر ب ع ة ولا يعرف فيه مخالف والمخالف فيه خ ا ل ق ل إ ج م ا ع ا ل أ م ة و أ م ا أ ن ه تراب فعبد الله ا بن عباس قالوا ه ل ت ر ا ب ف ت ي م م ا ل صعيدا طيبه ي ترابا طاهره فلابد أ ن يكون الذي يتيمم منه ترابا خلافا لما ذهب إ ل ي ه بعض الفقهاء ا ل آ خ ر ي ن من أ ن ه يجوز التيمم من كل ما كان اصله من ا ل أ ر ض وذهب امامنا الشافعي إ ل ى أ ن ه يشترط في التيمم ان يكون ترابا ا أ و ل قال عبد الله بن عباس هو التراب الطاهر وعبد الله بن عباس ترجمان ا ل ق ر آ ن وقد دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يفقهه الله في الدين و ي ع ل م ه ا ل ت أ و ي ل فقال عبد الله بن عباس الصعيد هو التراب والطيب هو الطاهر وقال الامام الشافعي رحمه الله الصعيد هو التراب الذي له ض ر ف والشافعي في ل غ ة العرب حجه لا كما ندعي نحن و إ ن م ا كما هو معروف ومشهور ومتواتر وبديهي ويقيني عند كل من نطق ب ل غ ة العرب من علمائها أ ن ا ل إ م ا م الشافعي كان ح ج ت ا ن في ل غ ة العرب ولذلك نجد أ ص ح ا ب المعاجم والقواميص يدونون أ ق و ا ل ا ل إ م ا م الشافعي على أ ن ه أ م ة و ح د ة فيقولون قالت في ا ل ق ب ي ل ة ا ل ف ل ا ن ي ة وعلى ق ا الأمة الفلانية ل و ل غ ة الشافعي كذا أ ي معنى هذه ا ل ك ل م ة كذا أ و قال الشافعي فيها كذا إ ذ ا قالت حذامي فصدقوها ف إ ن القول ما قالت حذامي فالشافعي إ ذ ا فسر ا ل ك ل م ة ت ف ت ي ر ا لغويا ف ت ف ت ي ر ه ح ج ة باتفاق علماء ا ل ل غ ة من العرب بدون خلاف بينهم إ ذ ا تفسر الشافعي ا ل ك ل م ة تفسيرا لغويا فتفسيره فجا نعم قال الشافعي الصعيد هو ا ل ط ل ا ب الذي له غبار ويؤيده إ ي ش يؤيده قد يؤيده قول الله تعالى تمسحوا بوجوهكم و أ ي د ي ك م منه من التي هي للتبعير والصخر لا يتبعض والزجاج لا يتبعض والخزف لا يتبعض و ا ل آ ج ر لا يتبعض كل هذه غير ق ا ب ل ة للتبعيض فقول الله تعالى ا ن س ح بوجوهكم و أ ي د ي ك م منه دليل المراد على الشيء قابل لأن لأن بعضه بعضه الآخر وهذا لا يتبعض يتبعض يكون في بعضه بعضه أن تأخذ وهذا إلا التراب وتترك والذين خالفوا في هذه ا ل م س أ ل ة قالوا من هنا ليست ا ل ت ب ع ي د و إ ن م ا هي لابتداء الغاية, الغايه كما لو ق ل ت ل إ ن س ا ن بعتك من هذه ا ل ش ج ر ة إ ل ى تلك ا ل ش ج ر ة فمن هنا ليست ا ل ت ب ع ي د و إ ن م ا لابتداء ا ل غ ا ابتداء ا ي أي ة ل م س ا ف ة التي بعتك اياها من هذا المكان ولكن هذا الكلام ما يستقيم ه في يعني لغة العرب ا ب ت د ولذلك ا كياموا ت ر ا إ ا كانت هنا من ا ا الغاية ب ت د ء أيصل لها المقام ضعفه الامام المخشي ز ر محمود بن عمر رضي الله ت عنه ا ل ى ع و إ ن كان معتزليا لكن يقال إ ن ه قد تاب عن اعتزاله و إ ن كانت توبته مشكوكا فيها يقول الناس اثنان لا تصح توبتهما ا ل ز م خ ش ر ي من اعتزاله وابن سهل أ ن ز ل ز من يهوديته ولكن ن ح ن ن أ خ ذ ب الظاهر ي ق انه ل إ رجع عن الاعتزال وتاب عنه ونسال الله أ ن يكون كذلك ل أ ن الزمخشري من ت ب ا ر علماء هذه ا ل أ م ة في ا ل ل غ ة هذا شيء لا خلاف فيه ولا نزاع ل س أ و الله تعالى أ ن يكون قد رجع عن اعتزاله و أ ن يعفو عنه إ م ا م الزمخشري ب ا ل ن س ب ة لمسائل الاعتزال ما ن أ خ ذ بقوله ليس من أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة إ ن كان قد بقي على اعتزاله ولكن ب ا ل ن س ب ة ل أ م و ر ا ل ل غ ة وما يتعلق بها ب ا ل ن س ب ة لهذا ا ل أ م ر ف إ ن ن ا ن أ خ ذ بكلامه ونحتج به فهو ا ل إ م ا م الذي لا ينازع ولا يدافع قال الامام الزمخشري ضعف هذا القول الذي قاله ا ل ف ق ا ء ب أ ن أ ح د ا من العرب لا يفهم من قول القائل مسح ب ر أ س ه من الدهن ومسح ب ر أ س ه من الماء ومسح ب ر أ س ه من التراب إ ل ا معنى ا ل ت ب ع ي ل في وعلو قلت ان س مسح ا ن كل عربي يتذوق ل غ ة العرب يفهم ي من قولنا مسح براسه أ س ه من ل د ه ن أو م ح ب ر أ س من الدهن ي فمما ه أنه أخذ شيئا ن ل على د ه ووضعه رأسه ن فمن ما يفهم منها إ ل ا التبعيض والتبادر من أ م ا ر ا ت ا ل ح ق ي ق ة أ ومن أ م ا ر ا ت المعنى المراد وبناء على ذلك قالوا إن من هنا قال الامام التمخشري وأن وأن هذا هو له الذي الجليل الواجب الصعيد التراب الغبار بنسبة للقرآن على أن على ويدل له من ا ل س ن ة قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم وغيره جعلت لي الارض أ ر ض م د ً و ت ب ت زُعلت ه طهوراً ا ا ر لي أ مسجدا ً وتربتها طهوره, طهورة. طهورة. نقط النبي صلى الله عليه وسلم على التراب نفط على التراب وتربتها ما ولو كان, مرا... ولو كان التيمم يصح بكل شيء من ا ل أ ر ض لقال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الارض مسجدا وطهورا ا قالوا الرواية لها الأرض جُعلت لي و هذه ه ر مبينة لها. جعلت لي الأرض مسجدا ب ت ت فنحمل تلك الرواية على هذه الروايه ة ذ هي ا ا ل ر و ة هي التي تبين المعنى المجمل ة في تلك ا ل ر و ا ي ة أ ي أ ن ا ل إ ن س ا ن يصلي في أ ي مكان ويتيمم و ت من تراب ا ل أ ر ض ف إ ذ ا لم يكن تم تراب ف إ ن ه لا يصح في التيمم واسم التراب يدخل فيه التراب ا ل أ ص ف ر و ا ل أ ع ف ا ر و ا ل أ ح م ر و ا ل أ س و د و ا ل أ ب ي ض كل تراب هو تراب ولا يهمنا ا ل ل و حتى ما يداوى به من التجربه التي تستعمل ل ل د و ا ء و ص ل ى على الله س ي د ن ا محمد و ع ل آله ى وصحبه وصلى ا وسلم